ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجني وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات اللَّهِ لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم